قصيدة أبي إسحاق الألبيري الشاعر الزاهد أبو إسحاق إبراهيم المسعود التجيبي الغرناطي الألبيري عدد الأبيات 115 عشر بيتا. تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب إرسا ذات خدر أبدت طلاقها الأكياس بتى تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت تبهتا فكم ذا انت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى ابا بكر دعوتك لو اجبتا الى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينيك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذ عريتا ينالك نفعه ماد تحيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العطب المهند ريس ينبو تصيب به مقابل قاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثره الانفاق منه وينقص ان به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهتا ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا الهاك عنه انيق روض ولا دنيا بزيه ومكينتها كلفت فقوت الروح ارواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواضبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل علمتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا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 وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت ستجني من ثمار العجز جهلا وتصور في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها علمت وإن أهملتها ونبدت مصحن وملت إلى حطام قد جمعتا فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا فراجعها ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك, فما بالبطء تدرك ما طلبتا ولا تختل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأت سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما ان كتمتا وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العين جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بول فتعلمه اذا طاها قرات لئن رفع الغني لواء مال لانت لواء علمك قد رفعت لإن جلس الغني على الحشايا لانت على الكواكب قد جلست وان ركب الجياد مسومات لانت مناهج التقوى ركبتا ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضتا وليس يضرك الافتقار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا فماذا عنده لك من جميل إذا دفنا إطاعته أنختا فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرفت عنه فقد خسرتا وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك اذ حلمتا سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمتا وتعرى إن لبست بها ثيابا ان ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدتا ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فزدها أنت هدما وحص امر دينك ما استطعتا ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفستا فليس بنافع ما نلت منها من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 بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وسلم ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهان وفكر كم صغير قد فنت وقل يا ناصحي بل أنت أولى لنصحك لو لفعلك قد نظرتا تقطعني على التقريق لوما وبالتقريق ذهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكتا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خصته حتى غرقتا ولم أشرب حمي يا ام مدفر وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تقعتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا لقد صاحبت من كبارا ولم أركقت بيت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تذبه ونبهك المشيب فمن تبهتا بال كيف تافعل التصاب واقبح منه شيخ قد تفدت ونفس تذم لا تذم سواها بعيب فهي اجدر من ذممت وانت احق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد ومرت فمأتمرت ولا أطعت تقلت من الذنوب ولست تخشى جهلك أن تخف اذ وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخضطت عشوار لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت فان الحساب اذا انهلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عسير ان تكوب بما حملتا ولو قد جئت يوم الحشر فردا وابصرت المنازل فيه شتا لاعظمت الندامه فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهولها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في من المخاذي وضاعتها فإن قد صدقت ومهما عبتني فلفرط عملي باطنه كانك قد مدحت فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وان بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيها قد ضرتا وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست توبك مذن شأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خبذت فإن لم تلأ عنه شبت فيه ومن لك بالخلاص إذ نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا فخف أبناء جنسك وخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالطهم وزائلهم حذارا وكنت السامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت وملك لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن أصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا قمولا لانت بها الأمير إذا زهدتا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وغركت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها بإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فانتفلها حياتك فهي أفضل من تفلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغررك تقصيري وسهوي فخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفت تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا